قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد قلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله يوم قضي وهم في وهم لا يؤمنون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 يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبئين من آدم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 خروا سجداً وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك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 ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئيا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا, خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات وَالْأَرْضِ إِلَّا آت الرحمان عَبْدًا عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن